Book two. Isikymmentäkaksi. İknanı ve kimsun. Fi el Mennäänkö tavarataloon? Häl tağlon. ila mennä هل نذهب إلى المتجر؟ من تعتو تهدا أشتوكسيا؟ ينبغي أن أتسوق. يجب أن أتسوق. هل ونشتى باليون؟ أريد شراء الكثير. أريد شراء الكثير. ميسا واتويم ستارفكت. أين اللوازم المكتبية؟ أين اللوازم المكتبية؟ أحتاج لظروف وورق خطابات. أحتاج لظروف وورق خطابات. أحتاج لقلم حبر جاف وأقلام تعليم. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. ميسا هو نكالو تاربت. أين الأفاف؟ أين المفروشات؟ تاربت أحتاج إلى دولاب وأدراج. أحتاج إلى دولاب وأدراج. Tarvitsen kirjoituspöydän ja hyllyn. Ahtääj ila maktab wa arfuf. Ahtääj maktab wa Missä lelut ovat? Aina luabu atfal? Aina liab al atfal. Tarvitsen nuken ja nallen. أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب تارفتسن <تصفيق> يالكا بالن يشاك بالن أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج <تصفيق> أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج ميسا تيوكالوت أوبت؟ أين أدوات العدة؟ أين أدوات العدة؟ طاربتا باصرن يا بيهدف. أحتاج إلى شاكوش وكماشة. أحتاج إلى شاكوش يا ميسلين. دريل ومفك. أحتاج إلى دريل ومفك. ميس كوروت أين المجوهرات؟ أحتاج إلى سلسلة وسيوار. أحتاج إلى وسيوار. سور مكسن أحتاج إلى خاتم وحلق. أحتاج إلى خاتم وحلق